جلوجر بل دش می شرمنی نل دینیا بلون سیحتی ان لگ گرحسنا مَا كِفِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بلگلی كَلِمَةً میل کبھی بلال بک إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلوا تلین بل گی گم سن مل لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا شری پ يَا رَبِّ إِلَكَ خَفِيفًا قَنُورًا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أن يرى الحزبين أحصى ما ن بثو نحن نقص عليكنا او فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لنگ مل د وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من مَتِى جَاءَ رَيْحَانُهُ إِلَّا كُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا